أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا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 ام على قلوب اقفالها ان الذين ارتدوا على اذبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم واملا لهم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 وَلَ نَ شَاءُ لأَرَينكَهُم فَلرَفْتَهُم بِسمَاهُم وَلَ تَعَِفًاَّهُم فيِي لَحْنقَول وَلَّهُ يَعلَم أَعملَكُمْ وَلَ نَبَل وََّكُمْ حََّانَ عَلَمَ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 فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إ يَسْأكُمُهَا فَيُحفِكُمْ تَبَخَلُوا وَيُخْرِرجَ أَضْوَانَكُمْ هَاأَتُمْ هاءُ لِتُذَعَوونَ لِتُ فِقُ فِي سَبيدِ اللَّهِ فَمِنْكُم مَي يَبَخَلُ ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم بسم الله الرحمن الرحيم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 فَمَن نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا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 بَل ظننتم ان ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهليهم ابدا وزين ذلك في قلوبكم وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظنن السوء وكنتم قوما بورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتذنا للكافرين سعيرا ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء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 كَذَلِكَ قَالَ اللَّهُ مِن قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنا بَلْ كَانُوا لاَ يَفْقَهُونَ إِلاَّ قَلِيلاً قُلِّ الْمُخَلَّ فينَ مِنْ الأعْرَابِسَ تُذَعوونَ إى قَوْمٍ أُلِ بَأْسٍ شَددٍ تُقاتِلونَهُم أَو يُسلِْمون فَإِل تُطيع يُؤتِكُمُ اللهَّهُ أَجرًا حَسَن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 لقدَذَ رَضِيَ اللهَّهُ عَنِمُؤمنِنينَ إذوبَعونَكَ تَ تحتَْ الشَّجرَةِ فَعَمَمَا فِي قُلُوبِهِم فَعَلمَ مَا فِي قُلوبِهِم فَأَل زَلَت سَّكينَةَعَلَيهِم وَأَسَابَهُم فَحَن قَرِيبَ وَمَغاانِمَ كَثَتَ يأخُلونهَا وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعدل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم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 ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأذبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا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 بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لا تَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ لا لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ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 ومثلوهم في الانجيل كزرع اخرج شطئه فازره فاستغلظ فاستوى على سوقه فازره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغضب بهم الكفار وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجَهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ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 والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة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 وَ اللهَّه حَبَّبَ إلَكُمإمَانَ وَزَيَنَهُ فِي قُلوبِكُمْ وَ اللهَّه حَبَّبَ إلَكُمإمَانَ وَزَيَنَهُ فِي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 عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَائِنَّ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِسَالِسْمُ الْفُسُوقِ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا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 punya Moda Kolله